إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالذات من شرور عمفسنا ومن سيئات أعمالنا من ينزل الله فلا مضل له ومن ينزل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي فساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغزر لكم ذنوبكم ومن يوطع الله ورسوله فقد فاز جوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهولي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أما بعد أيها المسلمون فإن من أعظم الأمور التي تذبت الإنسان على دين الله ويحتمي بها من نار الشهوات تحصنه للزواج الشرعي فلقد رغب الإتلاع في هذه العبادة العظيمة أيها صغيبة فتارة يذكر الله عز وجل أن الزواج من سنن الأنبياء والهدي المرسلين وطريقهم قال سبحانه ولقد أرسلنا رجلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وزارة يذكر الله عز وجل الزواج في معرض الامتنان فيقول سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بلين وحفظة ورزقكم من الطيبات وزارة مغفر الله تبارك وتعالى أن الزواج آية من آياته الزالة على عظمته فيقول سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكروا إليها وجعل بينكم وزة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولما كان الكثير من الناس يترددون في الإقفال على الزواج ويحكمون عنه خوفا من للطلاع في تكاليفه وهروبا من المسؤولية فإن الإسلام لفت الظاهل إلى أن الله عز وجل سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى ويجعل صاحبه قادرا على التغلب على أسباب الفقر قال سبحانه وتعالى في سورة النور وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمالكم فين يكونوا فقراء يغني الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا الأياما أي زودوا الأياما والأياما جمع أجل يقال للمرأة التي لا زوج لها أجل ويقال للرجل الذي لا زوجة له أي قال ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله عز وجل في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه في الغنى فقال سبحانه إن يكونوا فقارا يغنهم الله من ضفنه والله واسع عليم يزيد هذا الأمر وضوحا ما أخرجه الإمام الترملي وابن ماجه والنتائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله عونهم ثلاثة أصلاف من الناس حق على الله أن يعينهم المجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي والمكازب الذي يريد الأداء المكاتب أن يكاتب الرجل عبده على ماله فإن أداه صار حظى على ثمن معين إن أعطاه العبد لسيده صار حظى فهذا حق على الله أن يعينه والصنف الثالث وهو الشاهد من الحديث والنافع الذي يريد العفاة المتزوج الذي يريد من زواج تحصيل نفسه من الحرام أيها الأسلمون إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإلى متاع الغرور على من فضلها على الآخرة ولكن منها متاع جعله الله عز وجل خالصا للمؤمنين أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الزوجة المؤمنة تعين الرجل على إيمانه وتكون سببا في تقوية إحسانه أخرج الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى من سورة التوبة والذين يكرزون الذهب والفطة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاله فقال بعض الصحابة أنظرت هذه الآية في الذهب والفطر لو علمنا أي ما لخير فنتخذه لو علمنا أي المال خير فنتخذه لأن أغلبهم كانوا الفقراء لا يملكون الذهب والفطر فقال عليه الصلاة والسلام أفضلهم أي أفضل ما تكندون أفضلهم لسان الذاكر وقلب شاكر وزوجه المؤمنه تعينه على ايمانه وزوجه مؤمنه تعينه على ايمانه وجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم امورا في هذه الدنيا هي من سعاده ابن ادم فعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاظ من السعادة وفي رواية أربع من السعادة فلاظ من السعادة المرأة تريد تراها تعجبك المرأة تراها تعجبك وتغيبعتها فتأمنها على نفسها ومالك أي تكون المرأة صالحة والتابة تكون وضيئة التابة تكون مريحة هنيئة هيرا و تنحوها فتنحبك باصحابك والدار تكون واسعه كثيره و راققه من الشقاء ثلاث من الشقاء المراه تراها فتسوق وتحمل لسانها عليك ان غبت لم تامنها على نفسها ومالك مالك والتابه تكون قفوفا تكون بغيئه فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تنشبك بأصحابك والدار تكون ضيقة خليلة المرافق وفي رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح الذي يمنع عنك الجور والظلم أيها المسلمون إن من ألد أعداء الإنسان في هذه الدنيا اعدو اي ابنين اعدو اي ابنين اعدو الشهوه واعدو الشبه اعدو الشهوه واعدو الشبه والجهر في الدين فجواب الشبه السؤال وطلب العلم كما قال عليه الصلاه والسلام الا سالوا اذ لم يعلنوا فانما شفاء العي السؤال فإنما لفاء الجهل والشكه السؤال رواه ابو لاول ودواء الشهوه التحصل بالزواج التحصل بالحسن الحصين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من رزقه الله امراه صالحه فقد اعانه على شطر دينه اي على نصف دينه فليتق الله في الشطر الباقي وفي رواية إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي أخرجه البيهقي وهو في صحيح الترغيب والترهيب وأخرج المقاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال لي عبد الله عفاس هل تزوجت قلت لا لم أتزوج بعده فقال ابن عباس فتزوج فان غير هذه الامه اكثرها نساء فان خير هذه الامه اكثرها نساء فاتفق العلماء على أن المتزوج خير من العازب وأن الرجل الذي له زوجتان أفضل من صاحب الزوجه الواحده وهكذا اذا كان الانسان قادرا على اعباء التعدد قال سبحانه فانكحوا أي فتزوجوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مذنى وثلاث ورباع فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعونوا أقولوا الذي تتمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد القهار مكوّل الليل على النهار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وأزواره وأصحابه الطيبين الأظهار أما بعد فلما كان الزواج من الأهمية بمكانه فقد قدمه كثيرا من العلماء قدم العلماء الزواج على كثير من القربات والطاعات من ذلكم أنهم قدموا الزواج على حج بيت الله الحرام إن كان صاحبه يخشى على نفسه الوقوع في الآتان والحرام وهذا حال أغلب الناس سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ردل يخشى بعانة على نفسه يخشى أن يقع في الزنا والفذوره أَيَتَزَوَّجُ أي أَمْ يَحُجُّ بَيْسَ الله عز وَجَلُّ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعففه عن الحرام بالزواج مقدم على الحج تعففه عن الحرام بالزواج مقدم على الحج وكذا قال غير واحد من العلماء نصغف هذا القول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزى نبي من الأنبياء أي خرج إلى الغزر والجهاد الشرعي وهو هذا النبي مذكور في رواية أخرى أنه يوشع ابن نون صاحب موسى عليه السلام المذكور في سورة كهف وإذ قال موسى لفتاة غزى نبي من الأنبياء فقال لقوله لا يتبعني رجل قد ملك بفع امرأة وهو يريد ان يبني بها لا يتبعني الى الجهاد الشرعي رجل عقد على امرأة ولما يذكر بها ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع تقفها ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع تقفها وذكر نوعا اخر ولأهمية الزواج أيها المسلمون فإنه يجوز للإنسان أن يعطي والدين إن منعاه من الزواج وهو قادر على الباءة والنفقة إن منعاه عن الزواج وهو قادر على الباءة والنفقة قال الإمام أبو بكر الترطوشي رحمه الله تعالى في كتابه بر الوالدين بتصرف يسير وقد نهى الله سبارك وتعالى الوالدين عن منع الأبناء عن النكاح والزواج فذل هذا على جواز معصية الوالدين في هذا قال سبحانه فلا تعظلوهن أي فلا تمنعوهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم من معروف إذ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان منع الأب ابنته عن الزواج لعيب في الزوج كأن يكون الزواج تاركا للصلاة أو معروفا بسوء الخلوط بين الناس فالمنع في هذه الحالة معتبط فيجب على الكنز أن تطيع والدها إذا كان منعها إياها عن التزميد لسبب شرعي أما إن منعها بدون سبب خرعي فلا طاعة لأحد في معصية الله لأن الطاعة في المعروف أيها المسلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزواج أوجب الزواج على كل من استطاع مؤل الزواج وتكاريفه فقد أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن أسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا محشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من استطاع منكم الباءة أي تكاليف الزواج نفقة الزواج فليتزوج فليبادر وليسرع إلى الزواج فإنه أغض للبطر وأحصن للفرج ومن لم يستمع فعليه بالصوم فإنه له وجاء عليه من الإكثار من صيام آفلة حتى يقطع الشهوة وحتى يقطع شر المني كما يفعله الوجاء في الحيوان إذا فعل في الحيوان فإنه يقطع عنه شهوته قال العلامة بن القيّن رحمه الله تعالى مبينا مفاكد العشق المحرم والعشق يوقع صاحبه في الظلم فإنه لا يرضى إلا بالنحشوق فكلما تقدم الخطار ومهما كانوا متحلين بحسن الدين والخلق كان الكرب في إبداء المعاذير ورد من دون عدل شرعي وخير ما يفعله الشاب أو الشابة وخير ما يفعله الشاب أو الشابة عدم التعلق بمعشوقه والجد والمتابرة في النكاح الصحيح والزواج الصحيح في ضوء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضوا لدينه وفلقه فنوّلون أيها المصلمون إن من المصائب الكبرى التي بكل يتبع أمدنا فلإستهدار والإستهار بالزواج الشرعي والنكاح الشرعي فلا تجد ثمة تفكير الشباب فيه والاسباب كثيره فداره يعتبرون في السن وتجد الواحده منهم قد تجاوز الثلاثين وصاروا يتضلعون ويعتذرون بالحصول على الشهادات الدراسيه واشترط بعضهم التخصص واشترط كثير منهم ممارسه العمل والحصول على الاموال الكبيره الغزيره ولكن ماذا يقول من شانه وشانهن خلال فترة الدراسة اختلاط وفحش وعني وذنى وفجور فالله المسعى من الشباب من يفضل فترة الدراسية في الحرام والآتام فأصبحت المعاهد والجامعات منتقى العشاق والفساق إلا من الله عز وجل وبعضهم يلجأ إلى الاتمناء والعادة السرية لنطفئ شهوته وربنا عز وجل يقول والذين هم لفؤونهم حاجمون إلا على أدوارهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من أمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فتأملوا أيها المسلمون كيف أصبحت مناهج حياتنا بعيدة عن التعاليم الإسلامية الشرعية وكل هذا وضاء بما كتبت أيدينا ولا يظلم ربك أحدا فكيف بنا نقلد الكفار في منامج التعليم والتدريس ونتبع كل شيطان من جنود إبليس إن هذه الآيات والأحاديث والنصوص ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا وأن نتعاون تويا أباء وأبناء على تشجيع الزواج للقضاء على الفساد الذي استبحن واستشرى في هذه البلاد روى الإمام الترمدي وابن ماجم عن أبي بريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخوطه فزوجون إذا أتاكم من ترضون دينه وخوطه فزوجون إلا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عظيم وفي روايه اخرى الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير فمن تامل الفساد الذي الت اليه بيادنا وجد ان السبب الكبير والرئيس هو ما جاء في هذا الحديث فالانسان مسؤول عن هذا كله مسؤول عن اضاعه الوقت وعن تاخير الزواج مع رد خاطب ان كان اهلا للقبول فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وللحديد بقيه ان شاء الله اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما, ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا انت أن سرجو کمط